ح شجنده يا تد لل للموقف في الفاصلي هو الحقية ش أجنده يا للموقف لل الموق في الفاصلي فص الكتي نبي الهدى قد شفون الكرام وعفنا الشهيه من المطاعم نبي الهدى قد شفون نهضنا إلى الله نجل الصراء برواه قراننا المحكم ونشهد من ذب فوق الثرى وتحت السماع زى المسلمين حق اجالنا بتوجيه قراننا المؤثمن اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه لقاق غمرنا محاريبنا بالحزن وذاقوا في الحياة وضعا في المماثي ولن تنجدا <تصفيق> mot fil fosili I lang ri film mot fil fo film fil fo film mot fil fo I lang film